وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 وان خفتم أ الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قابلكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أ الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك أ د ن ى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طغن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا ت ؤ س و ا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما ا وارزقوهم فيها واقتوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انس موسوعه ا ل ن ا ب ل م و ا ل ه م و ل ا ت أ ك ل ه ا إ س ر ا ف ا وبدارا أن يكبروا أن م ن كان ن غ ي ا فليستعفف و من كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من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 ف إ ن كن نساء فوق ت ث ن ت ي ن فلهن ثلثا ما ترك و إ ن كانت و ا ح د ة فلها النصر و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إ ن كان له ولد ف إ ن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيه يوصي بها أ و د ي ن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 من بعد وصيه يوصى بها أ و دين غير مضار و ص ي ة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين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 ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إ ل ا أ ن ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة مبينه وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن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 حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م وبناتكم و أ خ و ا ت ك م وعماتكم وخالاتكم وبنات, الأخ وبنات الاخت أ خ و ب ن ت ا ل أ و أ م ه ا ت ك م ا ل ت ي أ ر ض ع ن ك م و أ خ و ا ت ك م من الرضاعه و أ خ و ا ت ك م من الرضاعه و أ م ه ا ت نسائكم وربائكم ا ل ت ي في حدوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن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 فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ة ان الله كان عليما حكيما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 فانكحوهن ب إ ذ ن أ ه ل ه ن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات اغدان فإذا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 ك م و ا أ م و ا ل ك م ب ي ن ك م ب ا ل ب ا ط للعلوم إ ا تجارة أن تكون ن ت ر ن ك م و ل ا ت ق ت ل و ا أنفسكم إ ن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 مما ت س ب و ا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل ان جعلنا موالي مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن والذين عقدت ايمانكم ف آ ت و ه م نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا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 وان خفتم شقاق بينهما ف تبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أ ي م ا ن ك م إ ن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون و ي أ م ر و ن موسوعه النابلسي ل ل ه من ف ض ل ه و ع م الاسلاميه ا س م ا و الله ذ ي ينفقون ن و أ م ا م ر ا ل ن ا س ولا ي ؤ م ن ى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 وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إ ل ا عابري سبيل حتى تغتسلوا و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د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 إ ن الله كان عفوا غفورا أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون أ ن تضلوا السبيل والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا ب أ ل س ن ت ه م وطعنا في الدين ولو أ ن ه م قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا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 آ م ن و ا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أ ن نطمس وجوه ا فنردها على أ د ب ا ر ه ا أ و نلعنهم, نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 أ ل م تر إ ل ى الذين ي ذ ك و ن أ ن ف س ه م بل الله ي ذ ك ي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا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 ولو أ ن ه م اذ ظلموا أ ن ف س ه م جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 من الله ليقولنك أ ن لم تكن بينكم وبينه م و د ة يا ليتني كنت معهم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 فلما كتب عليهم القتال إ ذ ا فريقوا منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا ل م كتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل قريب قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمالها هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا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 ويقولون طاعه ف إ ذ ا ب ر ز و ا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ف أ ع ر ض عنهم وتوكل على الله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 حتى ي ه ا ج و ا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم قوم ميثاق أ و جاءوكم حصرت صدورهم أ ن يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم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 موسوعه م ف النابلسي ه م للعلوم ا كان ل م م م م ؤ ؤ ن أن يقتل ا إ ل ا خطأا و م ن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 تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمنا ل ل ه عليكم فتبينوا إ ن الله كان بما تعملون خبيرا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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره و ر ح م ة وكان الله غفورا رحيما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 فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 ط ا ئ ف ة أخرى لم ي ص ل و ا ف ل ي ص ل و ا محمد ع ك ل و ا ت ب ا ل و ا س ل ح ت ه م واد الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم نيله واحده ولا جناح عليكم إن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 انزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إ ن الله كان غفورا رحيما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 جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم ا ل ق ي ا م ة أم م ن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسر إ ث م ا فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او إ ث م ا ثم يغم به بريئا فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم أ ن يضلوك وما يضلون إ ل ا انفسهم وما ي ض ر و ن ك من شيء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 إلا من أمر أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما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 ولأضلنهم و ل أ م ن ي ن ه م ولامرنهم فليبتكن آ ذ ا ن ا ل أ ن ع ا م ولامرنهم فليغيرن خلق الله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 ل ف ض ي ع م ل من الدكتور ص ا ا ل ح ت من ر أنفى و ه محمد ن فأولئك ي راتب النابلسي ج ة و ل ي م و ن ن ر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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن التي لا انما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن والمستضعفين من, الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط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 ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ف ت ذ ع و ه ا ك ا ل م ع ل ق ة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما و إ ن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 ا س و ل ه و ا ل ك ت الله ب ا ذ ي ن ز على ل ر س و و ا ل ك ت ا الذي ب أ ن ز ل من قبل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 إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إ ذ ا قاموا الى ا ل ص ل ا ة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا مذنبين ذ ب بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين آ م ن و ا ألا تتخذ ا ل ك ا ف ر ي ن أ و ل ي ا ء من دون ا ل م م ؤ ن ي ن أتريدون أن ت ج ع ل و ا ل ل عليكم ه س ل ط ا ن م ب ي ن إن ا ل موسوعه ن ا ف النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ا ص م و ا ب الله و و أ ل ص ا ل مع ؤ م ن ي ن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 وكان الله غفورا رحيما يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد س ا ل و ا موسى اكبر من ذلك فقالوا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 واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إ ل ي ك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من وأوحينا شركه الهدى شركه دعويه و و ي ر و ب ح ي ه ذات مضمون ت ي ا داود ت م و ر ا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 إلا طريق ج ه ن م خ النابلسي د ي ف ي ه أ د ا وكان ذ للعلوم ا ا ل ا س و ل ب ا ل ح ق م ن فآمنوا ربكم خ ي لكم وإن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 لن يستنكف المسيح أ ن يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إ ل ي ه جميعا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 موسوعه ا ا ل ن ا س قد جاءكم ب ر ه ا ن من ربكم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م ن و ر ا م ب ي ن ا ف أ ه